لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ل ج ي م فاختنف ا ا أ ح ز م للعلوم ا ل ي ينظرون م هل ل إ ا ا ل س ا ع ة أن أ ت ت ي ه م بغتة وهم لا ي ش ر و ن الأخ ل ه ا شركه ا ل م ئ ذ ب ع ض ه م ل ب ع و ي ل غير ربحيه ذات ن ض م و ن اجتماعي و م يا عبادي لا ع ل خوف ك م ا ل ي و م و ل ا أنتم تحزنون ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ب آ ي ا ا وكانوا ت ن م س ل م ي ن أ د خ ل و ا ا ل ج ن أنتم ة أ و و ز ا ج ك م أ د خ ل و ا الجنة ادخلوا الجنه أنتم وأزواجكم, انتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهي ه الانفس وتلذذ الاعين وانتم فيها خالدون أورثموها بما, بما كنتم تعملون لكم فيها ف ا ك ه ة ك ث ي ر ة منا ت أ ك ل و ن إ ن المجرمين في عذاب جهنم خالدون ا ل موسوعه ج ر النابلسي للعلوم الاسلاميه ما ظلمناهم ولكن كانوا ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا ل ك ك ن الظالمين ن و و ا ا هم يا مالك, مالك ليقض علينا, علينا ربك قال انكم ماكثون م و س ج ئ ن ا ك م ب ا ل ح ق و ل ك ن أكثركم ل ل ح ق ك ا ر ه و ن أ م أ ب ر م و ا أ م ر ا فإنا مبرمون أم ي ح س ب و ن أنا ل ا ن س م ع س ر ه م ونجواهم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 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا, حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما, وما بينهما وعنده علم الساعه و إ ل ي ه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فأنت و شركه الهدى شركه د ع و ي ؤ م ن و ن ف ا ص ف ح ع ن ه م وقل س ل ا م ف س و ف ي ع ل م و ن